السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نالحمد بالله نحمده ونستعينه ونستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا يهدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد مرضو رسوله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 وكل إدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وهم صلى على سيدنا محمد النبي وأزواجي أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وحتى لا ينقطع هذه السلسلة دروس التزكيع لهذا العقد المبارك إن شاء الله تعالى نستكمل هذه الدروس التي نحن فيها إنها ناهية أخرى لتكون كخطبة العقد حتى إذا انتهى الدرس سريعا إن شاء الله تعالى نعقد العقد إن شاء الله هذا الدرس استعادة لما سبق من الكلام على ما يتعلق بالعقد ما ينبغي أن يكون عليه المرء بينه وبين ربي سبحانه وتعالى في تهذيب نفسه وتنقية صفاته ليكون أقرب إلى الله وأحب إليه بمعنى أننا كما تعلمون أو يذكروا من سمع هذه الدروس سرنا في منازل السائرين شيئا مدري السادكين ثم نرجعنا المختصر ثم نرجع إلى المدارج مرة أخرى ثم إلى المختصر لتسير هذه الأمور من أمور التزكية التي هي وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم والذي بعث في الأميين رسولا منهم يطلع عليهم آياته ويزكيهم ولذلك نعود الليلة إلى المختصر من هاج القاصدين دين هذا الباب الذي عشرنا إليه من قبل يكون تقدمة لما يأتي بعده من مسائل التزكية خاصة وقد قضينا منزلتين من منازل السير إلى الله تعالى منزلة الإنابة ومنزلة التذكر وهما من أهم المنازل التي لا, أحدا لا ينزلها أحد إلا وقد سبق له أن نزل منزلة التوبة ومنزلة المحاسبة بما يتمكن بعد ذلك من شرط طريقي إلى الله تعالى انتهينا من هتين المنزلتين لنبدأ الكلام بعد ذلك في المختصر هذه الليلة لنسير سيرا آخر نود أن يتابعه المتابعون على هذا النهج الذي نسير عليه باب التفكر سنسكره سريعا يقول أمر الله سبحانه وتعالى بالتفكر والتدبر وهو من تهين كما تعلمون في المنزلة السابقة كانت منزلة التذكر والتدبر في كتابه العزيز وأثنى على المتفكرين بقوله ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما صلاقة هذا البطلة سبحانك فقينا عذاب النار وقال تعالى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفكروا في آلاء الله أي في نعمه سبحانه وتعالى ولا تفكروا في ذاته وقال أبو الدرداء تفكروا ساعة خير من قيام ليل وسنذكر ما ينبغي التفكر فيه حتى يعرف المرء قيمة التفكر التي فقدناها أو كدنا كاذا الملوى أن يفقدها لذلك قال أبو تفكر تفكروا ساعة خير المطيام الليلة فمن الذي يجلسوا ساعة ليتفكر فيما ينبغي التفكر فيه في معاده ومعاشه وفي أحواله وأخلاقه وفيما يحمله من زاد إلى, إلى الله تعالى في التفكر في قرب الرحيل وانتهاء الدنيا وسلعة إقبال الآخرة ولقاء الله جل على التفكر في الموت والبرزق والحساب والصراط والجنة والنار وهذا الموقف العظيم كل ذلك يستدعي هذا التفكر أن يجلس ليتفكر ولا أجلس ليتفكر المرء إلا أن يرحمه الله تعالى بذلك وأن يأخذ بيده لأن يجلس هذه الجلسة التي هي خير من قيام ليلة كما يقول أهو الترداء لذلك قال وه ما طالت فكرة بإن قط إلا فهم وما فهم إلا علم وما علم إلا عمل وقال بشر لو تفكر الناس في عظمة الله تعالى ما عصوه لما عصوه البتة وقال آل في قوله تعالى سأصرف عن آياتي الذين تكبرون في الأرض بغير الحق قال أصرف وأمنع قلوبهم من التفكر في أمر سبحانه وتعالى وكان داود الطائع على سطح سطح بيته في ليلة مقمرة فتفكر في ملكوت السماوات والأرض فوقع في دار جاره فوسب جاره بوبيد السيف فلما رأاه لما رأى داود وهو يعرفه قال يا داود ما الذي ألقاك قال ما شعرت بذلك مما هو فيه من التفكر في عظمات الله تعالى في أسمائه وصفاته وفي خلقه وفعله وفي حكمه وقضائه المهم واعلم هذه قضيات من ذيلة بعد أن نعلم بعد أن يعلم المرء كم هو محروم من أن يجلس ليتفكر كما ذكر الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض لا آيات لأولي الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا البطلع سبحانك فقينا عذاب النار واعلم أن الفكرة يجري في أمر يتعلق بالدين وقد يجري في أمر يتعلق بغير وإنما غرضنا ما يتعلق بالدين وشرح ذلك يطول ولذلك سننظر في التفكر في أمرين امر يتعلق بالإنسان وأمر يتعلق بالله تعالى وخلقه وآياته جل وعلا ما يتعلق بالإنسان هو كلامنا الليلة يقول فلينظر الإنسان في أربعة أنواع يتفكر فيها في الطاعات والمعاصي والصفات المهلكات والصفات المنجيات لا بد له أن يجلس ليتفكر في هذه الأربعة إذ هي أسباب نجاتي عند الله تعالى وأسباب الفلاحية في الدنيا والآخرة وكما ذكرنا من لم يجلس ليتفكر علم أنه محروم وأن الله تعالى لم يفتح عليه بذلك لأنه لم يأخذ في الأسباب التي تؤديه إلى أن يفتح الله تعالى عليه وأن يكون في محل رضا الله تعالى أو في محل نعمة الله تعالى عليه فهذه الأربعة لا بد أن يتفكر فيها الطاعات والمعاصي والصفات المهلكات والصفات المنجيات فلا تغفل عن نفسك ولا عن صفاتك المباعدة لك عن الله تعالى ولا عن الصفات التي تقربك إلى الله تعالى وينبغي لكل أحد المسألة المفكودة التي ذكرناها من قبل ومشينا عليها ومن يمشي عليها قليلا ثم يعود يقول وينبغي لكل مريد أو لكل أحد أن تكون له جريدة يثبت فيها جملة الصفات المهلكات وجملة الصفات المنجيات وجملة المعاصي التي ينبغي أن يحذرها أو هو يقع في شيء منها والطعاة التي ينبغي أن يأتيها أو هو يقصر في شيء منها ويعرض ذلك على نفسه كل يوم نبوص عشان أحوالنا التي تحتاج إلى هذا التذكر إلى هذا التفكر إلى هذه المعاني التي نهن في غاية التقصير فيها ولا يسير فيها المرء إلا أن تكون رحمة الله تعالى سابقة له هذه واحدة والثانية أنه ما يسير إليها إلا هؤلاء المشمرون الحذرون لقرب لقاء الله تعالى يشك أن ينتقل إلى الله يقول بعد ذلك علمت أنه ينبغي أن تكون لك جريدة يكفيك من المهلكات عشر ويكفيك من المنجيات عشر فإن كفيت هذه كفيت ما بعدها والتي ينبغي أن تثبت في جريداتك كما يقول فإنه إن سلم منها سلم من غيرها وهي المهلكات البخل والكبر والعجب والرياء والحسد وشدة الغضب وشره الطعام وشره الوقاع وحب المال وحب الجاء هذه العشرة له الدوام يصطرها في جريزته ومن المنجيات عشرة كذلك الندم على الذنوب والصبر على البلاء والرضا بالقضاء والشكر على النعماء واستواء او اعتدال الخوف والرجاء والزود في الدنيا والإخلاص في الأعمال وحسن الخلق مع الخلق والخشوع وحب الله تعالى هذه العشر منجيات مساسها يقول فهذه عشرون خصلة عشرة مذمومة وعشرة محمودة فمتى كفية من المذمومات واحدة خط عليها بخط في جريدته وترك الفكرة فيها وشكر الله تعالى على كفاياته إياها وليعلم أن ذلك لم يتم إلا بتوفيق الله تعالى وعونه ومدده ثم يقبل على التسعات الباقية وهكذا يفعل حتى يوفق الله تعالى إلى أن يخط على الجميع وكذلك العكس في المنجيات أيضا هذا الجزء المتعلق بالمنجيات والمهلكات وكما سمعتم ليس هناك كبير ولا صغير على أن يكون له جديدة لمثل ذلك وأن يعلم أن تلك سكته إلى الله تعالى وتلك نجاته التي ينبغي أن يحافظ عليها ويجب وقد ذكرنا أنه بد من التفكير في أربعة الطعاة والمعاصر والمهلكات والمنجيات زكرنا المهلكات والمنجيات ونأتي إلى الطعاة والمعاصر فيقول فهذه عشرون خصلة كما علمت فإذا تصف بواحدة منها كالتوبة والندم مثلا في المنجيات فإذا تصف بواحدة منها كما أشرنا كالتوبة كم والندم مثلا خط عليها واشتغل بالباقي أهل الإيمان بالذات ينبغي أن ينظروا في الباقي من الأربعة وهي الطاعات والمعاصي أهل الإيمان بالذات يقول الشيخ هنا فأما أكثر الناس من المعدودين في الصالحين فينبغي أن يثبتوا في جرائدهم في جداول محاسبتهم التي وزعناها على خلق الله تعالى قبل أن يثبتوا في جرائدهم المعاصي الظاهرة كأكل الشبهات وإطلاق اللسان بالغيبة والنميمة والمراء والسناء على النفس والإفراط في مولاة أولياء الأولياء ومعادات الأعداء والمداهنة في ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر فإن أكثر من يعد نفسه من وجوه الصالحين من الملتزمين يعني من أمثالنا فإنه لا ينفق عن جملة من هذه المعاصي في جوارحه وما لم تطهر الجوارح من الآثام لا يمكن الاشتغال بعمارة القلب وتطهيره وكل فريق من الناس يغلب عليهم نوع من هذه الأمور التي ذكرنا فينبغي أن يكون تفقدهم لها وتفكيرهم فيها ويتفكر فيما هو فيه من هذه الأمور مثاله العالم الوارع يضرب مثالا لترى ذلك فإنه لا يخلو في غالب الأمر من إظهار نفسه بالعلم وطلب الشهرة وانتشار الصيد إما بالتدريس وإما بالوعد ومن فعل ذلك فقد تصدى لفتنة عظيمة لا ينجو منها إلا الصدقون وربما ينتهي العلم بأهل العلم إلى أن يتغيروا كما يتغير النساء وكل ذلك من رسوخ الصفات المهلكات في سر القلب التي يظن العالم النجاة منها وهو مغرور ومن أحس من نفسي هذه الصفات فالواجب عليه الانفراد والعزلة وطلب الخمول والمدافعة للفتوى فكان الصحابة يتدافعون الفتوى فيما بينهم وكل منهم يود أن أخاه كفاه وينبغي أن يتقي شياطين الإنس والجن فإن شياطين الإنس يقولون له هذا إن اعتزل حتى يصلح نفسه هذا سبب لاندراس العلم لضياع العلم فليقول لهم دين الإسلام مستغن عني ولو مت لم ينهادم الإسلام وأنا غير مستغن وأنا غير مستغن عن صلاح قلبي فليكن فكر العالم في ذلك وما بقية الأربعة وهي الطاعات فينبغي للمرء أن يثبت ذلك في جدوله وقد بدأنا بهذا الجدول كما تعلمون جدول محاسبة وهو جدول الطاعات وقلنا من يتحرك فيه سننتقل إن شاء الله تعالى إلى جدول المهلكات والمنجيات وجدول العلم النافع والله الحمد لم يتحرك أحد إلى يومنا هذا ولا حوله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأمر التالي لازم المسألة قلنا في بداية الدرس في بداية الليلة أن التفكر ينبغي أن يكون في الشيخ قال في عمرين ونزيد أمرا ثالثا ان شاء الله تعالى الأمر الثاني الذي ذكره الشيخ هنا والتفكر في الدين قلنا التفكر في الدين وتفكر في غيره وكلامنا في التفكر في الدين الذي ينبغي أن يتفكر فيه المرء فإن كل هذا تفكر في أمور الدنيا وماشي فيها هو لا يرعاوي ولا يلو على شيء الأمر الثاني الذي ينبغي فيه التفكر وهو التفكر في ألاء الله تعالى ومخلوقاته وهذا باب عظيم من أبواب معرفة الله تعالى ومحبته والإقبال عليه لذلك التفكر في هذه المخلوقات تدل على علم الله تعالى وقدرة الله تعالى وقوة الله تعالى وإحاطة الله تعالى ورحمة الله تعالى وإحسان الله تعالى وخلق الله تعالى وتدبير الله تعالى أمور من الأمور العظيمة التي تطلع المر على معرفة الرب ان امتلأ القلب معرفة الرب سبحانه وتعالى لم يكن له شيء بعد ذلك إن شاء الله نذكرها نقرأ فيها كلمتين بعدين التفكر الثالث وهو التفكر في أحكام الله تعالى وقضاياه فيما يحكم به على المرء فيما ينزل به على المرء من أحكام وهجل عليه من تصاريف القدر لابد أن يتفكر فيها لما أنزل الله تعالى عليه ذلك وماذا يريد الله تعالى منه من معرفة ذلك يقع المرء في المشكلة أو في المصيبة أو في المال أو في الدنيا أو في غير ذلك مما يقع فيه المرء ثم أول ما يهرع ويسرع يسرع إلى أحد لينقزه أو لكذا لكذا لكذا لا تفكر أولا في أن الله تعالى هو الذي أنزل ذلك ودبره وأنه ما أنزله إلا لحكمة لأنه ليس شيء في هذا الوجود يقوم بنفسه كل ذلك بحكمة الله تعالى وتدبيره سبحانه وتعالى فلينظر في حكمة الله تعالى التي اقتضت ذلك وليتفكر ماذا يستفيد من هذا الحكم وبما يقرب هذا الحكم إلى الله تعالى ويشرح صدره إلى معرفة أقداره سبحانه وتعالى بعد أن يتعلم الرضا على هذه الأقدار والشكر لله تعالى على ما نزل به ليعرفه إياه سبحانه وتعالى وليطلعه على ما ينبغي أن يكون عليه من الله تعالى ومن معرفته والإقبال عليه أو من تصحيح ما هو فيه من موقفه من الله تعالى او من استدراك شيء او من توبة من شيء او من التفكير في شيء ينفعه الى الله تعالى هذه الثلاثة ننظر في الثانية سريعة الثانية اما التفكر في مخلوقات الله تعالى فقد ورد القرآن بالحث على ذلك ونرى في ذلك تغسيرنا وتفريطنا كما هو الحال للانشغال والغفلة والدنيا التي ألهتنا كما هو معلوم الله تعالى يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لايات ياتل للألباب ويقول كل انظروا ماذا في السماوات والأرض انظروا يعني لازم تنظروا مش انظروا يعني يقرأ الآية وما ينظرش بكأنه لم يسمع أمر الله تعالى ومن آيات الله تعالى الإنسان المخلوق من نطفة فيتفكر الإنسان في نفسه فإن في خلقه من العجائب الدالة على عظمة الله تعالى ما تنقض الأعمار في الوقوف على عشر معشاره وهو غافل عن ذلك وقد أمره الله تعالى بالتدبر في نفسه فقال وفي أنفسكم أفلا تبصرون وقد تقدم كل ذلك أو شاء من في كتاب الشكر في الكلام على خلق الإنسان ومن آياته سبحانه وتعالى الجواهر المدعف الجبال والمعادن من الذهب والفضة والفيروزج وغيرها وكذلك النفط والكبريت والقار ومن آياته البحار العظيمة العميقة المكتنفة لسائر الأقطار ولو جمع المكشوف من الأرض من البرار والجبال لكان بالإضافة إلى زي البحار شيئا قليلا وانظر كيف خلق الله تعالى اللؤلؤة في صدفات تحت الماء وانظر كيف أنبت المرجان في صم الصخور تحت الماء كذلك وكذلك ما عداه من العنبر وأصناف ما يقذفه البحر وانظر إلى عجائب السفن كيف أمسك الله تعالى على وجه الماء وسيرها على البحار تسوقها الرياح وأعجب من ذلك الماء فإن حياة كل على الأرض من الحيوان والنبات منه فلو احتاج العبد إلى شربة ماء ومنع منها ليبذل لها جميع ما يملك, يملك لو ملك فإنه يبذله كما قيل ذلك لهرون الرشيد ثم إذا شربها ومنع خروجها لبزل جميع ما يملك لتخرج ومن آياته الهواء وهو جسم لطيف لا يرى بالعين ثم انظر إلى شداته وقوته وانظر إلى عجائب الجو وما يظهر فيه من الغيوم والرعد والبرق والمطر والثلج والبرد والشهب والصواعق وغير ذلك من العجائب وانظر إلى الطير تسبح بأجنحتها بالهواء كما يسبح حيوان البحر في الماء ثم انظر إلى السماء وعظمتها وكواكبها وشمسها وقمرها وما فيها من كوكب إلا ولله في حكمة في لونه وشكله وموضعه وانظر إلى إلاج الليل في النهار والنهار في الليل وانظر إلى مسير الشمس كيف اختلف صيفا وشتاء وربيعا وخريفا وقد قيل إن الشمس مثل الأرض مئة ونيفا وستين مرة وإن أصغر كوكب في السماء مثل, مثل الأرض ثمان مرات فإذا كان هذا قدر كوكب واحد فانظر إلى كثرة الكواكب في السماء وإلى السماء التي فيها الكواكب وإلى حاطة عينك بذلك مع صغارها وإلى العجب منك أنك تدخل بيت غنيا مزخرف ممواه بالذهب فلا ينقطع عجبك منه ولا تزال تذكره وأنت تنظر إلى هذا البيت العظيم وانظر بعد ذلك أنت تنظر إلى هذا الخلق العظيم خلق الله تعالى وإلى أرضه وسقفه وعجائبه وأمتعته وبداء نقوشه ثم لا تلتفت إلى نحوه بقلبك ولا تتفكر في بناء خالقك سبحانه وتعالى فلقد نسيت نفسك وربك واشتغلت ببطنك وفرجك فما مثلك في غفلتك إلا كمثل نملة تخرج من بيتها الذي حفرته في حائط قصر الملك فتلقى أختها فتحدثها في حديث بيتها وكيف بنت بيتها بيت النملة هذا يعني وما جمعت فيه ولا تذكر قصر الملك الذي هو <الذي هي في يحره ولا من فيه فهكذا أنت في غفلتك ودنياك وما أنت فيه فما تعرفه من كون الله تعالى إلا ما تعرفه النملة من بيتها فهذا بيان معاقد الجمل التي ينبعي التفكر فيها والأعمار تقصر عن التفكر والعلوم تقل عن الإحاطة ببعض المخلوقات إلا أنك كلما استكثرت من معرفة عجائب المصنوعات كانت معرفتك بجلال الصانع أتم فتفكر فيما أشرنا إليها هنا مع ما قدمناه في كتاب الشكر فمن نظر هذه الأشياء من حيث أن فعل الله وصنعه استفاد المعرفة بجلال الله تعالى وعظمته ومن قصر النظر عليها من حيث تأسير بعضها نعوذ بالله من مزلة أقدم الجهال ومن الركون إلى أسباب الضلال ولوجه بعد ذلك للتفكر في الملائكة والجن وغير ذلك مما خلق الله دعنا نكن فيما نشاهده كما يقول الشيخ والله أعلم هذه المقدمة ذكرناها للكلام كما سمعتم على العشر المهلكات والمنجيات إن شاء الله تعالى وسنبدأ في الكلام عليها من حيث صفاتها ومن حيث أسبابها ومن حيث قضية المجاهدة للتخلص منها صفة صفة صفة مهلكة وصفة منجية وبين هذه الصفات نقف قليلا لنعوذ إلى منزلة من منازل السير العظيمة إلى الله تعالى في منازل السيرين إلى الحق وشرحها في مدرج السالكين سيكون هذا هو المنهج الذي نسير عليه ان شاء الله تعالى فيما يقبل من ايام تفتح الله تعالى علينا جل وعلا برحمته وانايته وفضله وجوده وكرمه واحسانه لهؤلاء الخلق الفقير اليه ان شاء الله تعالى ان شاء الله نبدأ في هذه الصفات عشان ما يبقىش حد ليعوذر بقى إنه مش مشع القدول إنه ما فيش تزكية إنه كذا إنه كذا بقيت أمور بقى الفقه والعقيدة سنعود إليها إن شاء الله تعالى سريعا بفضل الله جل وعلا اللهم صلى على سيدنا محمد النبي وعزواجي أمهات المؤمنين ودريته وأهل بيته لما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافرنا وعفو عنا وتولى أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح بالنا وبلغنا مما يرضيك أعمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا حي يا قيوم رحمتك أنا استبيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك يا أرحم الراحمين أرحمنا فأنت بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير اللهم انصر دينك وارفع راياتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك وهزم أعداءك أعداء الدين هزمهم وزلزلهم يا رب العالمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اوزعنا شكر نعمتك وحسن عبادتك اللهم انا نسألك لسانا ذاكرة وقلبا خاشعة ويقينا صادقة وبدنا على البلاء صابرة ونسألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت ونغفرة بعد الموت اللهم ااتي نفوسنا تقواها وزكيها انت خير من زكاها أنت وليها مولاها وهم إننا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تجبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم اشف مرضانا ومرضا المسلمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إله رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم ربنا اغفر لنا ولوالدين وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سواقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوه إليك اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك هميد نجيد